وحرّم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادات أفجردوهم ثمانين جلدة فجذدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا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 لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم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 112. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 113. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين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 119. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر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 112. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 113. قل للمؤمنين يغبوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك 112. إن الله خبير بما يصنعون وكل وقل للمؤمنات يغبضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها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 118. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم 119. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى لا يغني عنهم الله من فضله والذين يرتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي آتاكم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 112. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 113. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه، الزجاجة كأنها كوكب دريي، قد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. لا شرقيتي ولا غربيتي كاد زيتها يغلي ولو لم تمسس هنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رجال الله لهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.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 والذين كفرو أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمان ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً حتى إذا جاءه لم يجده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب 113. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يَرَاهَا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور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 111. وإلى الله المصير تَرَ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى مِنْ يخرج من خلاله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 119. يكاد سنابر فيه يذهب بالأبصار 110. يقلب الله الليل والنهار 111. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 112. والله خلق كل دابة مما فمنهم 117. ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على ريلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير 118. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستخيم 119. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتعلى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، يكن لهم الحق.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 وَأَقُسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَإِنَّ أَمْرَتَهُمْ لَا يَخْرُدُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا وَأَعْتُمَّ عَرُوفَهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ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 وَأَدَّى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سَتَخْلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قب لهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضاهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي لهم من بعد خوفهم أمنا 111. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 112. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون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 112. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من وَمِن ومن بعد صلاة العشاء 113. ثلاث عورات لكم 114. ليس عليكم ولا عليهم بعدهن وَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوكَ مَسْتَأْذِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 119. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم 110. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة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 قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.